أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثور لَعَلِّي آتيكُم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي وَأَنَا اخْتَرْجُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَفْ عَبْدُنِي وَاقِنْ صَلَاةَ ساعات آتية أكادو فيها لتجل كل نفس مما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع واتبعها فتردا وما تلك بيمينك يا موسى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 اذهب إلى فرعون إنه ضغاب قال رب شرح لي صدري ويسر لي يمري وحلر أقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اُشْتَهِدُ بِذَنبِي وَأُشْرِكُ فِي أَمْرِي كَمِنْ تُسَبِّحُ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرَات إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بصيرا قَالَ قَدْ أُتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرًا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ ما يوحى أَنِ يُوحَى فِيهِ فِي التَّابُوتِ فِيهِ فِي الْيَمْ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ مُرِصًّا يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوُّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَنِعْمَ الصَّنْعُ عِنْدَ على عَليلِ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقرق عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موشى واصطنع جك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه ضغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي وقف علينا أو قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد روحي إلينا أن العذاب على من كذب وَلَا قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا موسى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا باب مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُدُلًا وَأَزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إن في ذلك الآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاوة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها زب وابا قال جئت لاني من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن فلا تَمَكَّنَ الشَّرُّ قَالَ مَمْعِدُكُم يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَيُّ حَشْرٍ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ شاوي لا تفتروا على الله كذبا فيزعتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجنعوا كيدكم ثم اتوا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعَلَى قَالُوا يَا تقيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خوفاً موسى. قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيف ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة ججدا قالوا آمن نَبِرَّمِهَا وَنَوَّمُوهَا قَالَ أَمْلَكْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَعْذَلَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ خلافوا لا صلبا نكم في جذوع النخ ولتعلمن تعلمون أيننا أشد عذابه وأبقى قالوا لنثرك على ما جاءنا من البن ve kıyıları ve kıyıları ve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 لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجريم تحتها الأنهام خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى